بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم مفصلت لده حكيم خبير لا تعبدوا الا الله انني لكم منذير وبشير وان تستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى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 يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من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 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ, ليقولن الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ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 ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير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 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو مُشَاهِدًا مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أكثر النَّاسِ لَا يؤمنون. وَمَنْ أأَظْلَم مِن نِفتَرَ عَ اللهَّه كَذِذَا أُلَاائِكَ يعرَضونَ علىى رَبِّهِم وَيَقُول الأشْحَادُهَا أُلَا وَيَقُول الأشْحَادُهَا أُل إِلَّ كَذَبُوا على رَبّهم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 إِلَٰهِي مِن أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَسَمُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوْيَانِ مَفَلًا أَفَلَا تَبَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاهُ كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ بِالنَّبِيِّ رَأْيَ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم ان الزمكموها لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِبِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَنُونَ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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذني أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قَالُوا يَا مَنْ قَلَّ جَادَ السَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِإِذْنِ اللَّهِ إِن شَاءَ أَوْ مَا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افترى قُل إِنِ افْتَرَيْتُمْ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ إِلَّا مَنْ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 مِن قَوْمِهِ يَسْخَرُونَ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سبق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 وهي تجري بدم في موج كالجبال ولاد نوح ابنهم وكان في معذب ولاد نوح ابنهم وكان في معذب يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَحْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَيَعْصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْقَاسِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوخ اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسو منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ مُدَّا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 إن نقول إلا احتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا يتضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عاد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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاوِمَ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْ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 نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وإننا, وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَادِئَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا فادروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذاركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا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 فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعَدْلٍ حَنِيفٍ فَلَمَّا رَأَى آيَةًهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كِرَمٌ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه خميد مجيد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 وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عصيب وجاءه قوم يهرعون إِلَيْهِ ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شديد. قَالَ يَا لُوطُ إِنَّ رَبَّكَ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ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 إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ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 قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَمْ نَتْرُكَ مَا يَحْكُمُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يدري منكم شقاق إن يصيبكم, أن يصيبكم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ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 وَلَ يَ قَوْمِ أَرَّ أَعَلزُ عَلَكُم مِنَ اللَّ وَتَّقَذتُ وَرَ أَكُمْ ظِهريَك إِنَّ رَبّ بِمَا تَعملونَ مُصطُ وَيَا قَوْمِ عملَلُ وَعَ مَ كَانَتِكُم إِنّ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده من وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباب قُرَانَ قَصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ اللهم من شيء لم لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تذبيب وكذلك اقدر ربك اذا اخذ القرى وهي ظالما ان 11. إن أخذه أليم شديد 12. إن في ذلك مآية لمن خاف عذاب الآخرة 13. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 يرى فلا تكف في مليات من ما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباهم من قبل وان لم وفوهم نصيبهم غير من كوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك 117. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون قبير 118. فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ فَتَمَسَّكُنَّ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَكُمْ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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُدْرَرِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ أهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وَتَنَّ تسْكَلِمَةُ رَبِّكَ لَ أَمْلَ أََّ جَهًَا النَّنَ مِنَ الْجَِّةِ وَنَّ سِأَجمَعين فكُلًَّاَّ قُصُ عَلَيكَ مِنْ أََّ يّوسُ لِمَانُثَبّتُ 118. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 119. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون 110.